هل سوى الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وَأَذِينًا لِرَبِّهَا وَحُقَّ وَإِذَا أَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَى ما فيها وتهننا واذنا لربها حب يا أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَإِنَّهُ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فسوف يدعو